السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد نعم احباتي في الله نظريه اليوم نسيق يا بيلي katika دوره yetu kama hii na jana wallahi alhamd tumetaja baadhi الفقه لغه وشرعا اما اصطلاحا فتقسم ما هو الفقه لغه آه. من الذي كتب الفقه احسنت وشرعا ام محمد وانا اقول لكم من ذاك ali wa wa din din mutlaqan fahm mutlaqan Na tukasema kuna معنى اخر يا معنى الفقه عند لسان العلماء نا nkaonelea kila siku tutaje moja mpaka tumalize leo tutaje maana nyingine kesho باذن الله tutaje maana nyingine na siku amsha pia tutaja maana nyingine ili yektamil لكن قبل ما نذكر المعنى الثاني تتمتع مدارسه الفقه كيف ينبغي على الطالب او كم اقسام وانواع مراجعه الفقه نعم سيدي الاول فعل مجرد نان جن الكوكب اه طيب فعل مجرد الثاني نعم محمد فعل نصوص احسنت ما شاء الله احمد ما شاء الله اينك انت الثالث نعم يا ابو احمد فقه المقارن طيب وان ذاك ونجين المجرد لبده وجي ما نافقه النصوص شق سديانني نافقه المقارن فقه المجرد فقه النصوص الشكل المقارن نعم الشكل المجرد ذب وذكر المسائل دون الدليل كتجه مسائل دون الادله احسنت وما فائده هذا الشكل المجرد ما فائدته تسهيل للطالب تسهيل للطالب المبتدئ مفهوم فيدايا الشق المجرد فيداكي هو تسهيل للطالب المبتدئ لا تسمى ان كتبقى مكوسا منافذ او حتى نسمى فقل مجرد كاينه ما هو الفقل النصوص, فقه النصوص؟ ولم هو هو اكو نذا نوي اسكيا جانا ولكوا هو اكو المجرد ونحنا نمشي نعم فقه النصوص يا اخوه بدون المراجعه ما في فايده صراحه بدون المراجعه ما في فايده اي ندوس لمين تشكوا ها فقه النصوص نعم استنباط الاحكام في النصوص استنباط الاحكام في النصوص مثلا حديث جمعة الصلاة والسلام ويل للاعقاب من النار فياتي العالم من يستنبط ماذا الفائدة وماذا والحكم احسنت شق المقارنه افادرجتاج قبل سجود ثاني ينشا مكونو ته ها لا هوشاجيب مغير حاج تجيبي حاج شكل المقارنه ما ذكر المسائل تلك مع ذكر الخلاف مع ذكر خلاف العلماء وذكر الراجح والمرجح في المسائل الفقهيه والخلاف بين اهل العلم نقتضي الراجح والمرجح مفهوم طيب الفقه على المعنى الثاني تسمى وفقه عند لسان العلماء بمعنى وفهم الدين مطلقا وفهم الدين مطلقا لا تقسم اني معنى مطلقا معنى ذلك فهم علوم الدين ما هي علوم الدين كثيره في التوحيد في العقيدة في الفقه في المصطلح هذه علوم الدين اذا وغير غير ذلك فكسم العبادات قسم المعاملات ما يتعلق بالآداب كما هي آداب العشرة هي كذلك ما يتعلق في معرفة الحلال والحرام هي كذلك فقه هو فهم الدين مطلقا هذا هو معنى مطلقا المعنى الثاني ذكر أهل العلم أن الفقه ياتي بمعنى العلم العلم بالاحكام الشرعيه العلم بالاحكام الشرعيه العمليه بالاحكام الشرعيه العملية المكتسب المكتسب من أدلتها التفصيليه تدريات هو العلم بالاحكام الشرعيه العملية المكتسب من أدلتها التفصيليه كتبتم ننتجا جرديه طيب هو العلم بالاحكام الشرعيه المكتسب من أدلتها التفصيلية ما معنى هذا الكلام العلم بالاحكام الشرعيه متكجوا علم كونا علم ذا احكام أحكام كشريعه احكام شرعيه كثيره ذيكوا نينج احكام شرعيه كثيره هي ذيكوا احكام از اداب اللي تدرسها سهي هي لكن هنا قال الاحكام الشرعيه العمليه كن احكام الشرعيه الاعتقاديه نكون احكام الشرعيه العملية فايوه ketika هي تعريف كيان ليا نخرج مالها الاحكام الشرعيه الاعتقاديه هي تتطور لكن هذا أيضا من aidan لكن عند بعض heapin katka fiqh lakin 'inda هذا al-ulama wa kitaba ma'na al-fiqh yadhkuruna hadha al-ta'rif huwa al-'ilm bil-ahkam al-shar'iyyah al-'amaliyyah اذن احكام واتجه احكام زك مفهوم لكن المكتسب احنا هפה كنا كيت مهم تفهموا قلنا التفاوت بينه تعريفنا تعريف التكوكوجه ان شاء الله كيش. المكتسب من ادلتها التفصيليه هذه ذي احكام مأخوذ. مع ما معنى المكتسب اي من ادلتها التفصيليه وشكلي وهي زي احكام كتقاديله مثلا ياتي الامام وينظر الايه تangle ايه كيش تطوانين حكم كتقي ايه هذا حكم كتقي ايه او ينظر الحديث ثم ياتي بالحكم حشكويه كتابو كتب الفقه لا حتشكوا كتاب كتب الفقه مثلا كتب الحنابلة أو كتب الشافعيه لا لا ياخذ الكتب الفقهيه ادتشكوا قران ينظر الايه وياتي بالحكم مفهوم نهي ديو فقه الائمه المتقدمين فقه الأئمة المتقدمين ائمه وليوتانغوليا كالامام ابو حنيفه رحمه الله والإمام الشافعي والإمام مالك والامام احمد ابن حنبل ولكوا كيان الاحاديث ويستنبط الحكم الشرعيه العملية مثلا امام ابو حنيفه رحمه الله اذا سيط دليل في كتابه سنه كتك حديث اكجكوا ايه ثم يأتي بالاحكام مثلا أركان الصلاه مثلا يا ايها آية الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه الى اخر الايه اكتجه اركان الصلاه نوتكوت بعض اركان الصلاه ينكرها تكوت بعض اركان الصلاه ينكرها سوقوا انه معاند لا ما عنده دليل حتى يثبت هذا ماذا الركن مفهوم فهو هو نصوص وكيانغلا احكام وكتو احكام كتلك النصوص مباشرا يباشر ماذا يباشر النصوص فايوه حينتكا تعريف اما تعريف ذا باغي اهل العلم كتك معنى هو العلم بالاحكام الشرعيه العملية المكتسب من ماذا من أدلتها التفصيليه الادله التفصيليه المراد بها الايات القرانيه والاحاديث النبويه مفهوم طيب بعد هذا ستاين <تصفيق> جاء من قال المصنف حفظه الله تعالى اثاني باب أحكام الانيه وثياب الكفار لغوه مؤلف رحمه حفظه الله تعالى Atataja taja ahkamul ania ania huwa lwi'a au al-aw'iyah min viombo لو kila moja kinge nia nyumbani kwake yakutana na vyombo kuna ahkam zake angalia sheria ya islam vipi haikuwa cha kitu mpaka vyombo mtume alayhi salatu wasallam amekuja katufundisha namna kutumia vyombo Vyombo gani vafatutumie sifa gani ya viombo haifai sisi kutumia wa Wathiyabu wasiyabu Baadhi badia watu wako na fikra chafu kwa hivyo ni lazima tujue Ahkamu kama hizi qala alaniya hiy alaniya al alaniya هي الاوعيه طيب ما الفرق بين الان والاوعيه ما الفرق الانيه هي الاوعيه ديفيون بوتو نيفيونبو ايبويبو هي الاوعيه نيفيونبو الانيه نيفيونبو اقصد وسواء هذه الاوعيه من حديد أو خشب او طين أو جلود او غير ذلك sawa hizo vyombo vimeundwa kupitia vyuma bao mawe udongo ama mchanga ama kichochete sikuizi mpaka plastic nadhania mafumo sawa kana min hadidhin au khashab au julud au ghayr dhalik khala wal asl fiha al Asli katika viombo ni mubah kutumia. Asli katika chombo chochote ni mubah kutumia. Hii ni chombo. Tusidanie viombo ni kwa nyumbani pekee yake, kikombe na glasi na sala. Hii pia ni chombo. Hah, ni chombo. Qawl al-aslu fiha al-ibahah. Asli katika kutumia hizi viombo ni mubah. Hadhwal asli. والقاعده ماذا تقول ما هي القاعده والاصل في الاشياء الاباحه القاعده الاصل في الاشياء الاباحه ما لم يرد دليل على التحريم ما لم يرد دليل على التحريم ما دام أكون دليل اكو نشكو هيتي حرام كتوميا فالاصل هو الاباحه ما هو القاعده الاصل في الاشياء ها اسكي صوت الاصل في الاشياء الاباحه ما لم يرد الدليل على ماذا ما لم يرد دليل على التحريم اذا جاء دليل لاكون شيء شيء حرام استعماله فهذا خرج عن الاصل اتتوقع كاتك هو الاباحه يتكوني حرام kutumia kitu kama kimo قالوا الاصل فيها الاباحه ما عدا نوعين استقوا فيمبو اينها 2 اما سمبولي 2 ذا فيمبو خرج عن الأصل يمتوكا katika katika اصل قال الاول إناء الذهب والفضه جومبا امباچو kimetengezwa na dhahabu na nini na fedha dhahabu na silva aldhahab walfidha kyonachomba ambacho kimeundwa na dhahabu na hukumu yake haifai kufanya nini kutumia لو kama mtu ako na kikombe cha dhahabu nyumbani basi aenda akakiangalie tu hivi asikitumie sio kupakulia mchele wala kutilia chai akiangalie hivi Ima kitu ama kitoe sadaka ha eh? هافاي كوتوميا صحن يا ذهب هافاي كوتوميا لماذا لانه مصنوع من الذهب او الفضه صحن يكون متنجز من ذهب او من فضه هيفاي كوتومين والدليل قوله عليه الصلاة والسلام لا تشرب في آنيه الذهب والفضه وهذا نهي لا نهي لا تشربوا في آنيه الذهب والفضه جمع عليه الصلاة والسلام اتكتازا كُنْيَا كاتكا چومبا امباچو نيموندوا نا na dhahabu ama na fedha ama imechanganywa ime tengenezwa kupitia dhahabu na fedha juu fedha chini dhahabu that is us usemeko wa hadithi mtumai alayhi salatu wasemekoja amechaja dhahabu peke yake na fedha peke yake la la taakul la tashrabu fi ولا تاكلوا في صحافهما الصحاف من صحان كبار من صحان كبار تومى عليه الصلاه والسلام كتازا متكلا في صحانهم بالاو يمتنجزون الذهب والفضه نا كل چمبو امبacho إم كمتنجزون الذهب يلحق بهذا الحكم يلحق بهذا الحكم قال الا يسير الفضه لاصلاح اناء لكن اkiwa kuna haja kutengeza chombo hakuna isipokuwa kile chomba kiwezi kutengenezeka isipokuwa ni ile dhahabu na fedha basi al-yasir yajuz hadi ruhusa yasir yajuz min bab madha min bab al-darura liislahi ina' kwa ajili ya kutengenza chombo fulani mathalan mathalan nadharia kuna ya vitu habitengezeke mpaka na dhahabu ikishavunjika خلاص lazima tumi dhaha la bilfidda afwan bilfidda huna alqayd madha alfidda laysa bidhahab amma adhhab fala qala illa yasiru alfidda isipakuwa kitu kidogo katika nini fidda kwa jina nini utengeza chombo kwa jina kutengeza قول الناوي رحمه الله تعالى قال إن عقد الاجماع على تحريم الاكل والشرب فيها وجميع انواع الاستعمال في معنى الاكل والشرب بالاجماع هذا بالاجماع لكن ما يتعلق بشيء يسير الفضه لاصلاح اناء هذا لحديث أنس يا جوزومت قصبا چمبو كپيتانين فضه لاجل إصلاح لحديث انس ان قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فتخذ مكان الشعب سلسله من فضه والحديث رواه البخاري فالكل كان چمبو تاع محمد والسلام كمهفنجك اتتنجزوا كبطي نين الفضه يسير بهذا الحديث جاز كبطي حديث اكجوزو كتنجز چمبو يلوفنجك كبطي نين فضه لاجل الحاجه يا ماذا لاجل الحاجة لكن الأصل ماذا الأصل هو التحريم الاصل هو التحريم الا بدليل الا بماذا بدليل ولهو جي سواني يفاكتوميا تشومبو اليوتنجزوا نا ذهب و نفذه ها يفا ها ايفاي نعم اي فا احسن شنو سواس اه انكوت يا استاذ يا جنو واي فاي يا فيضه احمد يفهم اي بدليل الا لحاجه يسيره لحاجه وياسيره بتويل قلنا حاجه وهذا في الفضله قال الثاني جلود الميته يحرم استعمالها جلود الميته جلد معروف غوزه غوزي يانف ماته مكوتة مبذي امكوفه وذاك او في كتوميه لكن متى يجوز استعمالها قال الا اذا دبغت فكيف يني الدبغ وما معنى الدباغ ني معنى الدباغ الى هي الى الى انغوز يجوز حيفاي كتوميوا الدباغ سفيش الدباغ هو التطهير والتنظيف باستعمال الملح او غير ذلك نيكويسفيشه الى ngozi kupitia chumvi ama kichochoti madawa ikasafishika ile ile ngozi ikatoka ile raihah kabihah ikatoka zile uchafu baada الدبغ Fayajuzu istimalan baada kusafishwa ili ngozi ikawa safi hapa ili ngozi yafanyeni Yafa muislamu kutumia Allah anajua mimi msijua safisha vipi sijui kuona استاذ sheikh kuna shabib kuna watu tushaona ngozi zinazosafishwa watueleze Aha, tunajua wa chumvi, halafu ya alafu. Sasa, chumvi upande gani? Upande wa nyele ama upande wa pili Wakanguru upande sote mbili. Wewe tumefahamu vipi ngozi ya safishi? Kuna mtu ashayekuwa napo? Ama tukishachinja kalas tropiana ya ndoko, alafu tuonetwe tena tujenze afshwa vipi? Nadhania wako watu ambao wana khibra katika mambo kama haya. Na zamani watu walikuwa kitumia ngozi katika kutuongezea Vyombo viombo. Sikuizi hakuna isipokuwa litengenezwa nini? Hah? Viatu? Eh? Ha? لنستمع <تصفيق> والنبي عليه الصلاه والسلام هو القائل <تصفيق> ايما اهاب دبر فقد طهر ايما اهاب دبر فقد طهر الاهاب بمعنى الجلد الاهاب بمعنى جلد جزيوته <تصفيق> بتكوسفش يتكفنيها الذبح اذا دبر بس اذا كانوا يغواك تطهر اي دبغ فقط طهر هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنه مفهوم ها كما الاخ بنو مندك هو كتاب تحفظ طيب lafta kuuliza insha Allah qala aniyatu wa thiyabul kufar Mualif, Allah na vyombo na nguo za makafiri acha na <mata> tatuambia juzu kuvangoza makafiri. Kafira keti na chirena sion amaliza. Alafu auza juzu. Tafahamu. Amengoza makafiri la juzu. Ni zunguza makafiri mayahudi. Na. Upo Oppo. Nadania يا كانجو ما واتو لكو انا فكره kidogozi ilikuwa fikra chafu sana alikuwa anuni ngoza فيره تنجيزا فيمبو اكونا كامبونيا كياجوز اصله الاباحه وما هو القاعده والاصل في الاشياء الاباحه الاصل في الاشياء الاباحه هذه قاعده معنا لماذا لان الاصل في الاشياء الطهاره صاب اصلي ketika vitu ni tahara hawezukusema asli katika kitu ni najis kwa hivyo paka itahirishwe takuwa taabu sana eh al-aslu fil ashyai at-tahara wahadi qaida aidan al-aslu fil الا بدليل طكا كون دليل يتومبيه kwa hadha alshay asluhu najis asluhu najis ije dalil itumbie kwa akitu fulani hii ni najis kwa ipo tatoka katika asl asli tatoka fa in ulimat najasatuha kitu kijulikaniwa kuwa kina najasa mathalan kikombe mtu amejua kina najis ndani yake mathalan Sawa kikombe cha muislamu hata pia cha muislamu ukijua kina najis wacha cha kafir hata pia kikombe cha muislamu ukijua kina najis فما الذي عليك قال فانها تغسل هو شكل الكم كلي تشمبو ثانيو وكيوش والسنه ميميني مسلمو نا viombo vangu asedikeni tahara ikiingia najisi sikioshi shauri zako yote قال فانها ترسل هوشو كيله چومبو اما نغو وتستعمل بعد ذلك علاكو سيتوڤي تمييا كيله چومبو اما ايلينغو تمييا مثلا ومهندا كاتيكا دكا انا يوزا سيوم نغو nzuri kitambara cha kizuri ukinusa يكون نجس من كوجو مثلا وكرذيكنا اللغو صميم التنوع وتاند تفعلها نين منظو تاوشه وتاوشه الاف تفعلين تستعمل وتيتوميه اللغو وتستعمل بعد ذلك قال ويباحه ما نسجوه أو صبغوه والأصل في الأشياء الطهارة اكتجه الى قاعده الاصل في الأشياء الطهاره كيف غو أما ديومبو كافيري akitengeza nguo zake sawa ameipaka rangi tofauti tofauti ama ameipanga rangi tofauti الأصل هو ماذا الطهارة أصل ketika ile nguo na asli الطهارة وتستعمل ان لم تعلم نجاستها وتُميّع mavazi kama yale na nguo kama ile na viombo kama vile hutumiwa maadamu haujaona kuwa kuna نخرج هنا بأن آنيه الكفار وثياب الكفار يجوز ماذا استعمالها فايوه توي الفكره امبارح نيكيوا كنا ميزاكو كولنجي نenda kamwbie al asl fil asyai at tahara hatakufham hakimwbie al asl fil asyai at tahara mwambie hakuna kitu isipoku asli yake ni ni tahara illa bidalil mta kiwambie bana ngoza makafira haifai kununua ehe kwa nini sababu ni kafiri ngozao zile اين الدل اين دل بالي و مسلمه الله امبوني كاتكواله ampiga zile baada akfanya nini akajikojolea saib kwa hivyo ikiwa nguo ya muislamu iko na najisi ndio bi maana yajuzu kuvaa la atakano uvue ile nguo kufanya nini ukaoshe ile sehemu nehona uzuru ati kwa kuwa uko na najisi hauna uduru ya kusema kwa mimi siwezi kusali nenda ka, kaoshe ile nguwa ile sehemu ingia msikitini kufanya nini ukasali na watu wengi wako fikra kama hii. Ya akhi, tunakosa shadhina wakamba minkuna, nukaachkana ng'as. Muambie ingia choo ukajisafisha tu nikaswa. Kwa hivyo, nathoruj huna bifaida. Nahii meleta matatizo sana katika mujtamaa wa Islamu hapa kwetu katika miaka ya nyuma. Wakati wazili afkar zimekolea katika mji wetu kuongoza makafiri لا يجوز بيعها ولا شراءها ولا استعمالها هاي فائكوذا هاي هذا قول بلا دليل والله تعالى اعلم طيب نكتفي بهذا القدر والله تعالى اعلم سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك